انها تلا يخنقون شيئا وهم يخنقون وهم يخنقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا صدق الله العظيم